بلل جوف عطوي وذفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَأٌ أم مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ تَقْلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ